يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار؟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 بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلك الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو، فأنت صرفون.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 إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وطائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 ثم يخرج به ذرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكران أولي الألباب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 الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم متلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 ورب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضر أليس الله بعزيز ذي انتقام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 مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَضُرُّهَا وَمَنْ آنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 وإذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدهُ شَمَّ أَزْتَ قُلُوبُ الَّذينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذينَ مِنْ دُونِهِ إِذَامْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُم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 ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لا لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تطنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا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 لهم قاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أف غير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحِيَ إلَيَكَ وإلَى الَّذينَ مِن قَبلكَ لَئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَقَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعَبُودَ وَكُم مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّه حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يسرفون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِابْنِ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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دَقُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ قَالِ الْدِّينَ فِيهَا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء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 بين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقل الحمد لله رب العالمين.